Thank <laughs> you. የஐ du gan nam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 فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبذا أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا قُمْ تَحَمَّلَ لَعْقُفًا وَمَنْ أَذْرَاكَ مَن لَعْقُفًا فَكُورًا قُفًا أَوْ إِطَاق يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مكرمة ثم كان من الذين أعلموا وَبِالْمُحَمَّدِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هم أصحاب I